فَجَلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعمة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم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 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون مَا ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا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 لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِي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 الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلون الفضل منكم والسعت أن يؤتوا للقرب والمساكين, والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟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 يَُمْنِي وَفَّاهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ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 والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم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 ولا يمد دين زيرته الا لبعولتهم او ابائهم او اباء بعولتهم او ابنائهم او ابناء بعولتهم اخواتهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اول الاربه من الرجال أو الطفل, او الطفل الذين لم يظهروا على عوراتهم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا ليا ما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يضنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يضنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوا من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فَإِ اللهَّه مِ بَدك راههَِّ غَفُور وَحم وَلَقَدَزَلنَا لَْكُ ماتِ مُ بَيينَ وَمَثَلََم مِنَ الذيذينَ خَلَ مِن قَبِلِكُم وَمَوعبَةَ لمُتَّقم أَ اللهَّ نور السَّمواتِ وَ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 في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون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 أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أخرج يده لم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 فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ ثَنَاةُ بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يقلب الله الليل والنهار إن فِي ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم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 مِن نَّدِيِّ اللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ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 َ الله وَرسُولِهِ لحكمَ بَنَهُمأَ يَقُولوا سَمِن وَطَرنَ وَولائِكَهُ لِمُ فيحون وَمَ يطع الله رَسولهُ وَيَخْشَ الله وَيَخشَ الله وَتَّقُهِ فَولكَهُم الفَ إزون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 هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ مُمْنَعٌ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابا غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم فاتحه أو صديقكم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 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب نريم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما والله بكل شيء عجيب